أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من أكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الغدث ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم بَعْنِ مَا جَاءْتُمُ الْبَيِّنَاتِ الْبَيِّنَاتُ أَلَّا كِنَّيْ خَتَّلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَمْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُوَّتَتْنُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم اي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا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 وَسِعَتْ رُسْيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْنُوهُ حِفْظُهُ مَا وَهَوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَالَ تَبَيَّنَ فُرْجُ مِنَ الْغَيْبِ فَمَيِّتُرُ بِالْطَّاعَةِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُسْتَقَرَّةِ رَٰسَا فِي صَامٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاوُوسُ هُمْ فِيهَا خالدون.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 من الموت بفأتي بها من الموت بفبهيت الذين كفر، والله لا يهذن قوم غنيمين. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشريق فأت بها من الموت بفبهيت الذي كفر، والله لا يهذن قوم غنيمين. أكن الذي مر على قريت مي قامية على عروشها. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مية عامر ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مية عامر فنظر إلى ضعامك وشرامك لم يتسنى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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إدْنِي كَفَتُوْحِي الْمَمْتَأَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَى وَلَا كُلِّيَ قُمْ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْنِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْنَ على, جعل عَلَى كُلِّ جَبَنٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعْهُنَّ يَأْتِينَكَ السَّاعِيَ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغبرة خير من صدقة يتبعها أذى والله وني حليم يا ايها الذين امنوا لا تسبقوا بالصدقاتكم بالمن والاذاك الذين في قلوبهم مرض لا يرادون ان الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل الصفوان عليه تراب فاصابه وابله فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فهاتت أكلها ضعفين فإن لم نصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذجية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات نعلكم يا أيها الذين آمنوا من أنفقوا من ضيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمل خبيث منه تنفقون ولستم آقيدين لا تومضون واعلموا أن الله عليٌّ عميد الشيطان يعدكم الفضر ويأمركم من والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله فاسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرة من نذرين فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إذا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإذا تخفوها وتؤتوها الفقراء, الفقراء فهو خير لكم فيكفر عليكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خيره فليأنافسكم وما تنفقون إلا بتراء وجهلا وما تنفقون من خيره يوفى إليكم وأنتم لا تؤمنون للفضراء الذين محصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أو نياء من التعفف في تعرفهم من سيماهم لا يسألون الناس لحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم من الليل وأن آنسة رأوا علانية فلهم أجرواهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الجبال يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الجبا وحل الله البيع وحرم الجبا فمن أجاءه مبعظة من ربه فانتها فله ما سلف وأمروا إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الزبا ويوش بالصدقات والله لا يحب كل كفال أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتهم الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا إله الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الزباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإذا تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإذا كان ذو عشرتها فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إذا تَعْلَمُونَ تعلمون واتقوا يوم ترجعون فِيهِ ترجعون اللَّهِ ثُمَّ الله كُلُّ نَفْسٍ كل نفس ما لَا وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب من عدل بل كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب فالجمل الذي عليه لحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَيَلْجُأْ لِوَلِيٍّ بِعَدْلٍ فَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظُنَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقوى عند الله الشهادة أن ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم, فليس عليكم جناح أن تكتبها تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإذ تفعلوا فإنه فسوق وَانْتَهُوا عَنِ اللَّغْوِ الله ويعلمكم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفذق بين أحدهم من رشني، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا فإن أيك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا شرعا لها ما كسبت وعليها مكتسبت. ربنا لا تأخذنا إن سينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به أنت مولانا فانخرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إلف لام ميم الله لا يلا إلا هو الحي الغيوب دزل عليك الكتاب من حق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيد من قابل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو التقام إن الله لا يخفى عليه شيء ما في الأرض ولا في السماء والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إنهم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه منهم ابتغاء الفتنه وبتراء تامينه وما يعلم تأمينه إلا الله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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كبروا لا نتغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ في فيزعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بدونهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرن إلى جهنم ومأس المهد قد كان لكم آيات في فيتين تقتا في أتن في سبيل الله يبأ أخرون يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبعاد زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والغنائم المقدَّرة من الذهب والفضة والخيل المسَّمة والخيل المسَّمة والأنعام والحارث ذلك متاع حياة الدنيا والله عز وجل قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وأزواج مظهرة ولضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فانفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصامرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستوفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومقتنف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم ومن علم باقيم بينهم، وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Fi nihad kafkul İslamtu, jehi Allah ve men tabağan. Vakulli Nəzînûtü Kitâb ve Alümîyîn إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيَرْجُوا أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَقَدْ أُحْكِمَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ حُكْمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لا النار إِلَّا أياما معدودات Kaife, İsa Jema'nda onu bin yıl Allah rabbı fihi ve vüfiet kül nefsi ma kâsabet ve onlar yozlamon. وعلى كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتنخرج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمن الكافر نائباً.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 والله على كل شيء قدير يوم تدل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من شوء تمدل أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفز لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإذا تملوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطى آدم بنوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وذِئْبًا تَتَشَابَثُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ يَا عِمرَانُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ آبك من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمتها نباتا حسنا وكفلها كل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها جز قال يا مريم أنلك هذا قالت لها من عند الله إن الله يرجع من يشاء بغير حساب كنالك <تصفيق> دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذجية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة أول قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقير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 وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ إِلَى الْعَالَمِينَ يَا مَغْضَمُضُ نُتِنْ رَبِّكَ وَسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ نُوحٍ حَيَّةٍ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْقُلُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذا قالت الملالكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهز في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكونني ولد ولم يمسسني بشر وَأَنَّكَ ذَلِكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا غَضَّا أَمْرًا فإنما, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأغفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبنئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إذ كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي ومصدقا لما بين يديه من التراتب وحِلَّ لكم بعض الذي حُجَّم عليكم وَجِئْتُم بآية من ربكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطُ مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ وَالنَّارُ حَوَالِيكُمْ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ ومكر ومكر الله والله خير الماكين إذا قال الله يا عيسى إني متمم فيك ورافعك إليه ومضائرك من الذين كفروا وجعل الذين وجعل الذين يتبعوك فما الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابر ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم فقلت عالمنا دعو أبنائنا وابناءكم من إنسانا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكادمين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لونعزيز حكيم fiinz tevell fiinnallah alimun mill mufsidin kul ya ahl al kitab ta'ala ulamikla kelime kul ya ahl al kitab ta'ala ulamiklimizin sevaimi inana ve inekum alla nabud illa allah ve la nushrik bi ve la nushrik Fi inzah tevallam min ha. أججت في ما لكم فيه علم وفلمت حادج في ما لسنكم فيه عيل والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا يسراقيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّالَّذِينَ تَبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا كُنَّا لَهُ مُنَذِّرِينَ وَاتَّخَذَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُضِلُّونَنَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَمَا يا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وأنتم يا اهل الكتاب لماذا تلمسون الحق بالباطن وتكتمون, وتكتمون الحق وتكتمون الحق وانا تعلمون يا اهل الكتاب لماذا تلمسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وانا تعلمون وقال الطاغفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهلنا وَجَهَنَّمَ نُهَاوِي فُرُوقَ آخِرَةٍ وَجَهَنَّامَ نُنْكِرُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنِ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُوتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَمْ أو يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ أَمْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قل إن الفضل نبي الله يأتيه ما يشاء والله واسع عليم يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إذا تأمنه بقدر يوديه إليك ومنهم من إذا تأمنه بدين الله يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أنفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك هؤلاء لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يزكّيه ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يعلمون أنساتهم من الكتاب لتأحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عذد الله وما هو من عذد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي, كونوا عبادا لي من ردون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكذب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم من الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاظ النبيين لما آتيتكم من كتاب. من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولا تنخرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك يصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهينين فمن تبلا بعد ذلك فهو لا الفاسقون فَوَيَرْدِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَنَا إِبْرَاهِيمَ وَيَسْمَاعِينَ وَيَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقُ والأسباغ وما أُوتِي موسى والأسباغ وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يُقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسل حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خَانِدِينَ فِيهَا لَا يَخَافُقُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ان الذين كفروا وما اتواهم من احدهم من, من احدهم ملء الارض ذهبا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الله Sübhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin fatiha